وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باب الاسماء العامل عمل الفعل ان بابي هنا شن اسمك كبريتين لا حوض اسم حوض اسم منهن وكف فعل ين كارداكن يعمل عمل وكف فعل ين كارداكن حوض اسم منهن وكف فعل ين كارداكن المصدر واسم الفاعل واسم المفعول وامثله المبالغه والصفه المشبهه واسم التفضيل واسم الفعل ام حوتا كارذا كان فعل كارذا كان ليه ليروب ما ندري كوي اصل العمل ده افعاله بويا امانه معناه فعل انتياا هنديك ومشتق شن هنديكان بويا أكو فعل كارذا اعلم ان اصل العملي للافعال ويعمل عمل الفعل من الأسماء سبعه حوض اسمها اوك فعل كاردك الاول المصدر مصدر يعمل عمل فعله بشرط أن يحل محله فعل مع ان او الضابط كي يعني او الضابط زانيد ازانيتك ان لقل فعل دا بيك وهات لشين مصدرك أو, أو مصدري كاردك او مع ما أبو أني مصدريا ماي مصدريه لقال فعل دهات نحو يعجبني ضربك زيد يعجبني ضربك زيدا عفوا يعجبني ضربك زيدا زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة حاملك هي ضرب أقر ضربك اللابي بل يعجبني أن تضرب زيدا حل محله وتواوى أو, أو مصدر يعمل عمل الفعل يعجبني ضربك يعجبني فعل ومفعول به ضربك فاعل باشا خوي معمولة خوي شي عاملة أما قيدني خوي معمولة خوي شي خوي معمولة فاعلي يعجبوه أنجا خوي شي كار ذاكات لبروين مصدره وهموا اسمي كش كار ناكا حود دانا اسمها كار عمل ذاكات ليرما مصدره لبروين فعله شي متعدية في بسبب فعلي شيء في بسبب مفعول به شيء ضربك زيدا أي أن تضرب زيدا ونحو يعجبني ضربك زيدا أو ما تضربه يعني ما بيان أن بي لقى الفعلك بو قيداء ازانين مصدر يعمل عمل الفعل وهو ثلاثة أقسام مصدر أبيت السيبشة مضاف ومنون ومقرون بال مضاف ومنون ومقرون بال يعني اجر مصدر مضاف بو لاي كلمه يا اخوي يا منون بتنوين دار بو يا الف لام ل قل داب فاعماله مضافا اكثر من اعمال القسمين كالمثالين فكود منى دون منى هناء يعجبني ضربك يعجبني ضربك زيدا او منانيك هناي الاشي اگر مضاف بو أو زور جار اعمالي أكي يعني اي شي بي كار دكت من اعمال القسمين كالمثالين برام اگر الف لام لقلب ين منون بو او كاتك كاركدني شي كم ترى لويه كم كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس دفع مصدره دفع مصدره الله هرشا مجرورا لفظا بلان فاعلي دفعكيا الناس مفعول به وعمله منونا أخيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما مسغبة يعني مجاعة دروجك داكا خرشي برسيا او إطعام في يوم ذي مسغ يعني ذي مجاعة يتيما إيش يقول لك هذا كان أولا لروجي برسيتي وفقيري دا, دا نبوني دا يتيم تير بكينان بيتيم او أو إطعام إطعام مصدر أطعام ابيني أبيني مصدر منوّنة مضافنية ألي فلامش بيوانية أصل أولا أقر مصدر منون بقياسيا قياسيا أو شون كان مضاف ولاي مضاف إليه أبو إيش نكر دايع بلعم أم قياسية أم أبي إيش بكر أو إطعام في يوم في مسغبا يتيما بلعم لبروي مضاف ومضاف إليه ل زور مستعمل له بكارهات وبويع فإعماله مضافا أكثر لزماني عربية كإضافة إلى كاردقة وعمله مقرونا بالشاذن أما أجل ألف لام لجلب أبي ألف لامي كارنكا كقوله ضعيف النكاية أعداؤه يخال الفرار يراخ الأجل ضعيف النكاية يعني ضعيف التأثير <تصفيق> كسيق لميدان دا لجنق دا أقر زور بقوة وبهز لدج مننا دا ينزل رب دج مننا لوانية خوشي توش به لوانية بي فيكن لوانية زوج منزار بابا بس باقي خلق يترى ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يعني يظن يخال من أخوات ظن الفرار مفعول به أول يراخي يعني يؤخر يؤخر الأجل كساينك انت شنوك نوع ازانن كا راب كان لدسيدج منها هالبين ناسن بيشه ولا دجمن دجمن ندن وازانن كا اجل ين دعكوي بوني اجل دعناك هذيك يخال ان يظن الفرارة وازني يتر ديت دمريت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 و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو الثاني هو هو دوم اسم هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو دون هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو فرخني اسم فاعل اجل ثلاثي دروسي كيت يان لا غير ثلاثي، فإن كان مقرونا بال اجل ألف لام لقلبه ما بس هي ألف لام موصولة شنك ألف لام بشتسر اسم فاعل أو كتابع تشي ألف لام موصولة، فإن كان مقرونا بال عمل مطلقا أما بعكس مصدر وديت مصدر أليف لامي لقلبه كارناك أقرأ كدي شاد ام أم بعكسوا أقرأ أليف لامي لقلبه أو كاتا مطلقا كاردك أمي لامطلقا يعني شي مطلقا يعني من حيث الزمن والاعتماد من حيث الزمن والاعتماد لأنه يكون صلة للموصول لأنه يكون صلة للموصول وحق الصلة أن تكون فعلا وحق الصلة أن تكون فعلا نكمل السلام. تما عشان تما عشان مثالك نحو هذا الضارب زيدا أمسى أو الآن أو غدا هل سيقيدك إلى جلها تو أمسى الآن غدا بو الماضي بو حاضر بو مستقبل. أجا هديه جلوانش بينيت ين لهينيت الضارب الفلامي لقلبه يضارب الفلامي لقلبه كارده كاستمع شيء زيدن هذا الضارب زيدن الفلامي لقلبه هو عمل مطلقا زمنك أي بيت يقبض زمنك بيت هرش يقبض بو نمنع أجا وتد الضارب أنا الضارب زيدا لوانية لمضي لدابي لوانية إستلبي لوانية لعيني لبي بس أقولت أنا ضارب ببيع الفلم أنا ضارب زيدا أوعني من استلي يدمي أن لا عين ده مضيكي نامنه فلام الفلم تذكر الفلم شو سريع أو كاتع الضاربوا لوانية مضيبي لوانية حاضر يشبه لوانية مستقبل يشبه وكيش اشني عمل له هرشك حالتك يا كارداكا بو من حيث الزمن ان جوثمن من حيث الزمن والاعتماد اعتماد ا قر همزي همزه بيت يعني نفي بيت لبيته انا يثمن اقائمون الزيدان اقائمون الزيدان امنوت مبتدا لبره همزي اعتماد هاتوا الزيدان بوثمن فاعل سد من سد الخبر بلم ألف لام أجر هذا هم زي هب يا النبي ما هب النبي اسم فاعل كاري خيدكاد كابو بفي جملة كاردكاد هذا الضارب زيدا وإن كان مجردا من ال بلام أجر ألف لام لسرنب اسم فاعل عمل بشرطين بدون مرشكاركا يكم كونه للحال أو الاستقبال كونه للحال أو الاستقبال ابي اسم فاعل بود شيء بيت بود حال بيت يان بو مستقبل بيت أبو مرجية كما يعني اقر قيد شيء لقال هذا بوم عزيبو كارناك كارناك وهرهاء واعتماده على نفي أو استفهام يان نفي ببي على فيشي استفهام ببي يان <تصفيق> أو مخبر عنه او مخبر عنه يعني خبر درباري أو مخبر عنه او موصوف أو مخبر عنه او موصوف يعني خبر درباري بدريت يعني او اسم فاعل موصوف بد أم ام شرطانيه ابو انجاكاردكات نحو ما ضارب زيد عمرا تماشي ساعتمادها هاتوا والزمان كشي زمني معذنية ما ضارب زيد عمرا ما ضارب زيد عمرا سكاري كدوه شرط كان اتياء شنك زمانك معذنية شيد لسرا كشيء ما ينافيه وأضارب زيد عمرا ايا زيد لعمري داو تماشى زمني معذنية وهم زيش هاتوا باعتماد كوابو ضارب مبتدع زيد فاعل صد صد ما صد الخبر جاء ضارب لبري فعليك متعدية لأصل دا عمرا نش منصوبة مفعول به وزيد ضارب وزيد ضارب عمرا أستع نفي أو استفهام أو مخبر عنه مخبر عنه زيد ضارب عمرا ومررت برجل ضارب عمرا موصوف دون منيهنا وتوشي كان بو مخبر عنه وأويتر موصوف يعني أو اعتمادي كهيتي واعتماده إما أن يكون على نفي واعتماده إما أن يكون على استفهام أو مخبر عنه اعتمادك شيء مخبر عنه أو موصوف يعني يعتمد على شيء موصوف أن يكون موصوفا ومررت برجل ضارب عمرا إذا الضارب صفة أي أن يكون اعتماده على موصوف كابو تشار شرطاء لقلبوني, لقلبوني لماذا لان كان يمكن ان بي لك الزمن او يمكن ان يكون لك الزمن او يمكن ان يكون لك الزمن او نبو ان يكون لك الزمن او يمكن ان يكون لك الزمن او يمكن ان يكون لك الزمن او يمكن ان يكون او I must defeat صيغ must. We must defeat the must. Like oh, let the trigger ever winner. That now is proof of prata. strip of that comes from a of death. It's either way she was causing love not the fall or just so أو مفعال أو فعيل أو فعل وهي كاسم الفاعل فما كان صلة لأل عمل مطلقا همان حكم اسم فاعل ألف لام لقل دا بسيغ مبالغة كاردكات نحو جاء الضراب زيدا ضراب زيدا وإن كان مجردا منها أجر لفلامي لسر نبو عمل بالشرطين بودو شرطك هيك بأسم كان زمنه زمنة دهش كان اعتماده أجر زمن معذين نبو كارداك وهروها اعتمادي أجر لسر نفي بو يان اعتمادي لسر استفام بو يان اعتمادي لسر كلمائك ولا جملك كم مخت مخبر عنهبو يان اعتمادي لسر كلمائك بموصوف ولا رصداء فكل رجل موصوف بضارب وهروها وكو زيد كان مخبر عنه بشيء بضارب زيد ضارب مخبر عنه بضارب كابو بودو الشرطي كباس مانكيت صيغ مبالغه كارده الرابع اسم المفعولي نحو مضروب ومكرم دون منيهنات وش شان بو مشتق ثلاثي مجرد لسر وزني مفعول كيك كان سر وزن مفعل أكرم يكرم مكرم مبني المجهول لك وذكرتها اسم مفعول ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول شون فعلك مبني المجهول كاردكه ايش بوشي وكاردك مبني بدنا جول شون كاردكه بيوسي بناء فعلها من يضرب زيد زيد زي شيه لا يفعل واروها زيد مضروب عبده عبده شيه لا يفعل ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول وشرط عمله كاسم الفاعل همان شرطكان اسم فاعل نحو جاء المضروب عبده وزيد المضروب عبده فعبده نائب عن الفاعل في المثالين همان مرجي اسم فاعل تشيب ليرشه الخامس الصفه المشبهه باسم الفاعل او صفات كبي او ثلاث صفه مشبهه او علم صرفه جاءك لتوا فرق اسم فاعل واسم مفعول وصفه مشبهه اسم تفضيل وما باقي او انا علم صرف اخرين صفه مشبهه جاء بينا باسم الفاعل يعني المشبهه باسم الفاعل لا تنشتهك هو اسم فاعل وتقول كل شيء اللي وانا بنسال لافاده الحدثي. لإفاد لإفادة نسبة الحدث لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها على جهة الثبوت. بوجا كلاوتة لاسم الفاعل أجر مشبهة باسم الفاعل بوجا كلاوتة نون راء الصفه لبرواء لافاده نسبه الحدث ما ناكد بو اجين بو خونه كي بنمونه بكسق علي حسن يعني صفته ثابته حسن يا حسنا كابو لافاده نسبه الحدث حدث الى موصوفها بلانشي على جهه الثبوت يعني او صفته بردوانه كسق بيو تجميل ها وسيم يعني صفتك زائل نية بس ضارب يكجارة جاره ضارب وتوا يعني اسم فاعل يقبل التجدد بل ام صفه مشبهه نا يفيد الثبوت ويبغوا نون راوا صفه اي بوشي بيوتري المشبه باسم الفاعل بنسى وشبها باسم الفاعل لأنها, <تصفيق> لأنها تثنى لانها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث كاسم الفاعل بونما عليه حسن حسنة حسنان حسنتان حسنون حسنات يعني همان اسمي فاعل شو اسم فاعل فاعل ناصر ناصران ناصرون ناصرة الناصرتان نواصر بون نواصر شلون جمعها كيف بالصفه المشبهه الجمعه كلي باو ناوي الناوه المشبهه باسم الفاعل عندك لك شنو هي وعندك جوازين هي بلام شوني جوازيكن علم صرفه باشا الصفه المشبهه باسم الفاعل <تصفيق> المتعدي الى واحد بوتي متعدٍ لواحد شو إنك فعلك كصفة مشبهه لاشتقاء كي لازمة أجر مشبهه شي هي شيء اسم فاعل هل أو عند قوتي لاسم فاعلك شيت كيك فعل كيكات يكفعل متعدية يعني مشابهني ب اسم فاعلك كدوم مفعول سيمفعول ببعض ولي معمولها ثلاث حالات. يعني أو عملانيك صفين مشبهة ذيكات سيحة التي الفاعليه الفاعلية الرفع على الفاعلية نحو نحن مررت برجل حسن هذا حسن صفين مشبهة خوي نعتا نعتك يا رجل برجل حسن هو أخوي معمولة خوي معمولة تابعة بألا خوي شيكار ذكال بريس صفين مشبهة إيسا وجهه فاعل بو أقوك وايبول مررت برجل يحسن وجهه يحسن وجهه أقر وامان لك وجهه دبتا فاعل ويوجهه تيا فاعل فاعل حسنين وظريف لفظه ظريف يعني حسن وظريف أو عطف لس حسن ظريفش لسه وزني فعلة حرص فيه مشبهة بواء لفظه جاري كتير فعلة بو بوظريف كابوم حالة كم الرفع والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفا حالتي كتير هي النصب وكم مفعول به مع مليل غلاك نحو مررت برجل حسن الوجه، حسن الوجه، تماشى الوجه، اسم مفعول به نية، بلى مشبه بالمفعول، بس ما كل درس كاني دين ابو، يبلين مررت برجل حسن هو هو، بويا مشبه بالمفعول يندرس كده، يعني بو اويه حسن بس ده مشاوي جوان نية رخصاري، تبي تانا؟ برجل حسن هو ترتاحي حسن ويجوانا الوجه زيادة الوجه لبكنه كاتا فمن صبي أيه لين وعلين مشبه بالمفعول ان هادش كاتيك لدعاء صفي مشبهان نصب بيني نصب بلام ألف لامي لقلبو لقلبو ألف لامي لقلبو او كاتا ين بابلين منونبو او بعشرة بابلين منونبو إذا أردت برجل حسن وجها أو تمييزا أو حالتي لذلك أجر بنيت منصوبة لدواء صفين مشبهة هاتوا أو يعني إعرابي كبتي مشبه بالمفعول وكما ضميرك أن تفاعل حسن أوه معناك بقول كي توابقوا كي توابقوا لناه كسكدها هم الصفتك هيها بالان او يترك كلمه كمنته بزياده مفعول به يشورناقرد شو كفعل لازم او كاتم مشبه بالمفعول مررت برجل وكان وكشنه كي هرزه هزه ايه بلا هي رنيه مررت برجل حسن الوجه او حسن وجهه استحدك معرفه تماشى تماشي خالد كنت والنصب على التشبيه بالمفعول به مرجشه ان كان معرفا ان كان معرفا يعني ألف لام بي وب ياء مضاف ومضاف اليه او على التمييز ان كان نكره بلا مجر بيني نشره او كاتب يستودو بيك تمييز مررت برجل حسن وجها او كاتب تميز والجر على الاضافه نحو مررت برجل حسن الوجه اقلب امشي وهاد او وجهي سيما يا حارتي سيما مضاف مضاف اليه برجل حسن الوجه كوابو سيحارة مانايا الرفع بو فاعلة اجل نصب بو تفريخي كيان او يان نشريه معرف بو بك مشبه بالمفعول اجل نكراب بو بتميز تمييزها لا ما نكرة ما لو كلا وبابة بيت الله اعلم أو على التمييز إن كان نكرة نحو مررت برجل حسن وجها وعلى الجر على الإضافة نحو مررت برجل حسن الوجه أما الجر؟ ولا يتقدم معمول الصفة عليها معمول الصفة عليها ولا بد من اتصاله بضمير الموصوف إما لفظا كما في نحوي نابية معمول صفين مشبهة بيرش صفين مشبهة كويات أويك ولا يتقدم معمول الصفة على الصفة يعني عليها ناكر لبرين مررت برجل الوجه حسن اشتوى نابع معمول الصفه مشناكهه اش بي. مش تلي شيء ولا بد من اتصاله بضمير الموصوف بضمير الموصوف اما لفظا كما في نحوي زيد حسن وجهه ابي ضميرك هبه بقره موصوف بوصف موصوف كاتيه زيدة زيد حسن وجهه صفين مشبهان صفين هركسيك بيت أبي الضمير أبي بقرة أو الشخص موصوفا أما أقل لفظا هبو أو معنا نحو مررت برجل حسن الوجه مررت برجل حسن الوجه أبي ضمير بلان ضمير إليكو داهية لا حسن داهية فيه ضمير لسر حسن بن نسا فيه ضمير فيه ضمير يرجع إلى رجل، وهذا معنى قوله أو معنا. شكر الله يا نبيلة لف الضابية نبيلة معنادا به، لمعنادا فعلا هيا حسن، حسن هو. مرأت برجل حسن الوجه فيه ضمير يرجع إلى رجل وهذا معنى قوله أو معنا السادس اسم التفضيل نحو أكرم وأفضل ولا ينصب المفعول به اتفاقا باتفاق علماء أريد شناكات مفعول به نصب ناكات اتفاقا لا سرب بن سبل على الأصحي بل على الأصحي أيناه عندك لعلماء ألين بلقوا نصب أكاد بلام مؤلف لي رشوني كوتوا شوني ابن هشام كوتوا بن سو المؤلف في هذا ابن هشام في شرح في شرح قطر الندى باش كavo اسم تفضيل نصب ناكات ولا يرفع الظاهره ولا يرفع الظاهر اسم الظاهر رفع ناكات اسم تفضيل اسم الظاهر رفع ناكات إلا في مسألة الكحل إلا لم يا كابهوتي مسألي كحل معروفة وضابطها يعني ضابط مسألي كحل كامية أن يكون في الكلام نفي وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل وبعده اسم يفضل على نفسه باعتبارين نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ومسألة الكحل تماشيك قال هل يأتي ضابطي شيئا أن يكون في الكلام نفي تماشي جملكة كما هاتوا أن يكون في الكلام نفي وما بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل اسم جنس موصوف موصوف باسم التفضيل رجل احسن اسم جنس رجل احسن صفة رجلنا او اسم تفضيل وما بعد وبعده اسم يفضل على نفسه باعتبارين في عينه في عينه الكحل اسم يفضل على نفسه باعتبارين فنسعينه وبعده اسم يفضل على نفسه باعتبارين باعتبارين مختلفين في عينه الكحل لجير كحلك بنساء اسم يفضل على نفسه عينك في عينه الكحل ويتفضل بكحلك أدريت استعلتي ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد كسم نبيني وكل شاوي دجوان بيوق أويك كل شاوي زيد دجوانة كسم نبيني و بزانتوا عمد بارككم نبيني وكل شاوي دجوان بيوق أويك وأكل شاوي زيد دجوانة كابو كل لتشاوي زيد داجوان أبراهما لوجه لتشاوي كسي كثيران جوان نبت أو اسمك اسم يفضل على نفسه باعتبارين لتشاوي أم داجوان لتشاوي أو داجوان نية أقرن مني واحد أو قيد نية أو كات اسم تفضيل يرفع اسما ظاهرا اسم تفضيل يرفع اسما ظاهرا كابو يستع وا مرفوع كي أحسن كامية الكحل ختيك راكش الكحلو هتا وقوقعته أحسن إساء الكحل مرفوع فعلي كيا أحسن عملي الكحل أحسن فعلي كي كحله يعني ايش كاسيكم نبي نوى كل لكاوي دا جوان بيت كل لكاوي زيد دا جوان ويعمل في التمييز بلى محسنا تمييز لتمييز ذكار ذكائي يعني تمييز منصوب اكات انا اكثر منك مالا مالا تمييز لساليب نساء عاملك كيكا أكثر اكثر وهل هو عمل جديد وفي الجار والمجرور والظرف زيد أفضل منك اليوم اليوم اقبلن زيد أفضل منك او كاتا منك الجار ومجرور الجار ومجرور افضل كارك دواء اليوم ظرف او كاتا ظرف او كاتا افضل كابو عاملي ظرف عامل جار مجرورة هل الأفضلية كابو عمل دكاد لظرفة ولا جار مجرورة بلانتشي كات ولا ينصب المفعول به اتفاقا وهروها اسم الظاهر إشداء كان ناكات إلا لمسأليك حل نبيت السابع اسم الفعل وهو ثلاثة أنواع اسم الفعل أو اسميها ينوب عن الفعل ولم يتأثر بالعوامل إيش فعل بؤكات وعوامل تأسير يناكات مثلا اسم فعل بين لم بخلص لم لن بخلص سري هيتش بيناكات وكو فعل أقل لم بخلص سري جزم به. لم خيت سري نصب به. كوابو اسمي فعل معناي فعل بوأكات ويش عملك كيش تأسير وهو ثلاثة أنواع ما هو بمعنى الامر اسمي فعلي أمر مانهي واسمي فعلي مضارع واسمي فعلي ماضي ما بستي اوي ما هو بمعنى الأمر وهو الغالب لزمان عربي ده اسمي فعلي أمر زياتر هن تا اسمي ماضي اسمي مضارع وهو الغالب كصح كصح بمعنى أسكت وماه بمعنى انكفف بيدنبه وازبينه جاء انكفف لهار شيك بيت قواس بين لهالشيء بالاخوادن بينقصك كدن بعد لا ايش كدن بلا انكفف وامين بمعنى استجب يعني ولان بدواء وكدعاء وعليك زيدا بمعنى الزمه يعني زيد بقره ودونك بمعنى خذه بقره يعني وما هو بمعنى الماضي كهيهاته هيهات بمعنى بعودة فلما عليه هيهات العقيق هايهات يعني العقيق الأحجار الكريمة أو برداء قرانبانيك لبحر دهن وشتان بمعنى افترق عليه شتان بين بين زيد وعمر دوش لي زول ليك جوازن وما هو بمعنى المضارع نحو, نحو أوه بمعنى اتوجع لأزار دابلي أوه آي يعني, يعني اشتكي له باب واف يعني اوف وكوديش اوف يبيوتر بمعنى اتضجر يعني شن راحت بطاقه ما دستوا او انا اسم فعل مضارعا ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه همان همان عمل دكات او فعليك او لسر, لسر معناه كياتي ولا يضاف ولا يتقدم معموله عليه يعني معموله كيفاش ناك بيسريا معموله كيف بسري دا بيشناك عملي لا سنه حتى أو او كاته بيش عملك ناكوي واسم فعل اش اضافه ناكد ابو لا وما نون منه فنكره وما لم ينون فمعرفه اسم نكيريا تنوين كلا او نكيريا اقل تنوين نكره معرفيا تصمله قبل المباشره او بعد المباشره يعني تشي مع هذا تشي بعد المباشر. شي معد.. شي بعد المباشر. بياخد بياخد بياخد لا, لا فرق الله يبون من النا يعني انكفف انكفف اقر و تد يعني بانمنا مهن او مطلقنا او سديم السري تنويني بداني بعد المباشرة يعني قبل المباشرة بيت مستعملة يعني الحمد لله على ثلاثة اقسام سجوريها يكم ما هو واجب التنكير هندي كان ابيت يعني لقل دا بيت لقل يان دا تنوين بيت يكم واجب التنكير يعني اسماء افعال سيجوره ايش الشان واجب التنكير كواهن واهن بتنوين بمعنى أعجب بمعنى أعجب اسواهن ب ب تنوين نات واهن بمعنى اعجب دون ما هو واجب التعريف ما هو واجب التعريف كآمينة كآمينة استى تنوين ورناغر آمين سيم ما هو جائز التنكير والتعريف كصح ومه يسال صح اقل و تد صهين اقل و كاتا معرفيا صح اقل و يعني اسكت سكوتا تاما قبل المباشرة بعد سكوتا تاما او عندك العلماء علماء على اجدوات لي كذا بيت السكوت معينا بلام سكوتا تاما او لا ثلاثه كتابه تنكير او كات يفيد العموم طلبوا تنكيري شاتوا عفوا تنوين شاتوا افاد الشمول اسكت سكوتا تاما ثان دقيقه يسرح التنباشه صلى الله عليه محمد